Alhamdulillah, Rabbin Al-Alamin ar الرحيم ar يوم الدين Iyaka na'bud, wa Iyaka nasta'im الصراط المستقيم 1. صراط الذين أنعمت عليهم 2. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين للذين أحسنوا الحسن وزيادة 19. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 20. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 21. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا غُشِّيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بينهم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 هُنَالِكَ تَبْنُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَبْنُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنِ 1. يرزقكم من السماء ولر 2. أم من يملك السمع ولرصار 3. ومن يخرج الحي من الميت 4. الميت من الحي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصَرَفُونَ ذلك حقت كلمات رَبِّكَ على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 Inna vzan la yubni minal haki shay'a Inna allaha adimu bima yufa'lun Allah Allah, Allah, Allah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 غير المذبوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله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 من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويلوا كذلك كذب الذين من قبلهم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 أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومن رم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمات ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليه أفانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا إلا شاعة من النهار يتعارفون بينهم قد خشر الذين كذبوا بنقاء قد خشر الذين كذبوا بنقاء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 ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم خضي بينهم بالقسط وهم لا يهلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil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 هو ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه نجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل رأيتم إن تاكم عذابه بياتن أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمن ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق الظهور قُلْ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ وَلَوِ انَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَنَسِرُونَ نَدًا مَّثَلَمَّا رَأَوْا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ألا إن لله ما في السماوات ودر ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون يا أيها ناس قد جاءتكم موعظه في الصدور وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أفد لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 111. In Allah nebo fضli على الناس 112. ولكن اكبرهم لا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما تكون في شاد وما تتلو منه من قرآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْرِفُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ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 ان العزه لله جميعا وَلَا يخزنكم قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض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 in فِي ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إن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 ثُමذ قُ نظ வ الشتida بല كانയ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتن عليهم نبأ نوف إذ قال لقوم يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكل فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم همما سُنَّ مَقْضُو إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَنْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثمَُّ بَعثهامِ بَعْدم مُسَوهونَ إِلَ فِي الرعونَ وَمَائِه بآياتنَا بآياتِنا فَسْتَك ضَر وَكَانُ قَومَ مَ مجْل فَلَمَنَ م جَ أَهُم مِنْ آيادِ ق قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءك أسحر ها, ها ولا يفلح الساحرون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَنَا مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا لَمَّا جِئْتَ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ الله سيبطله إَِّ الله سَبَطِلُ إِ اللهََّ لَا يُصْنِح عمل المُفسِد إ الله لا يُصْلِح عمل المُفسدين وَيحق الله حَّ بكَماتاتِهِ وَلََوكَرهَا المجرم الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما آمن لموسى عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لمن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 رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ أَهْلَ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بيوتا وَاجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَتًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ربنا ليضلوا عن سبيل ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ندين قال لقد ذيب الدعوتكما فاستقيما قل لا تخافان نسوين الذين الله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 فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالُوا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون وَلَمَّا قَضَى بَوَانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ نَوَّرَ رَبُّكَ الْقَضِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قبلك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 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْ هُمُوا كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْوا الْعَذَابَ لَنِيمُ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةُ نَامَنَتْ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 نمجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نمجي المؤمنين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين في شك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 إن يولدت بخير فلا رات لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أدى عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم Alif, lam, ra Ketabun uhkimet áyatuhu Thumma fussilet min ladun hakeem خفير Alla ta'budu illa Allah Inni lakum min hunathiru وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل, فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحيم سبح اسم الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله بثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا منه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَلْتُؤْثِرُنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ لُؤْلُؤًا روح في وموسى الله, الله, وموسى الله, الله الحمد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 اتَّخَذُوا دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله